ما كان لبشر أن ياتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا دون الله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 ثم جاءكم رسول نصدق لما معكم لا تؤمن به ولا تنصرنه قال أقرتم وأخذتم على ذلك إصرى قالوا أقررنا قال فشهدوا أن معكم من الشهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون